ما كنتم إيانا تعبدون؟ فكفَّ بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلُ كل نفس ما أسلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ